بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام يا بني إسرائيل الآية ويزيده وضوح ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد ثم صار هذا أغرب الأشياء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 فالحمد لله على ما من به من تكرار هذا اللقاء مع أخوة كرام للمذاكرة في كتب أهل العلم وإتماما لما بدأنا في هذه الرسالة المعنونة بالاصول الستة نحن الآن في الأصل الرابع وهو بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء ذكرنا فيما مضى في العقيدة الواحدة والاتباع للمصطفى صلى الله عليه وسلم والجماعة الواحدة والقيادة الواحدة، وإضا المرجع الكتاب والسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي الا اني اوتيت القران ومثله معه هذه الادله صحيحه وردت عنه صلى الله عليه وسلم في بيان ما به تكون النجاة وما بعدمه تكون الهلكة والعطب تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي والناس معها على أحوال كثيرة فهناك من أخذ بالقرآن دون السنة الصنف الأول من أخذوا بالقرآن دون السنة وهؤلاء في مقدمهم الخوارج هؤلاء في مقدمهم الخوارج قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنف يوشك عياتي رجل شبعان متكئ على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله أخذنا وما لم نجده ندعه أو كما قال صلى الله عليه وسلم وهؤلاء في زماننا يسمون بمن القرانيون الذين يقول نحن نعقد بالقران والرد على هؤلاء ان الصلاه ليست مفصله في القران فلا بد من الرجوع الى السنه وأن الزكاه ليست مفصله في القران فلا بد من الرجوع الى السنه وأن الحج ليس مفصل في القران فلا بد من الرجوع للسنة وكذا الصيام وسائر الأحكام بل لا بد من الجمع بين القرآن والسنة. الصف الثاني فهم تركوا الاستشهاد بالقرآن فقط يعتمدون على بعض السنن ويقدمون في ذلك اراءهم الصنف الثالث تركوا الكتاب والسنه فلم يلتزموا بها فقالوا صالحة لزمانها وليست صالحة لزماننا فهذا الزمان عصر التطور وعصر الازدهار وعصر التنوير والعقول قد اكتسبت معارف بخلطتها بغيرها فلسنا بحاجة إلى أن نرجع لهذه الأمور القديمة فنحن في عصور حديثة فترك القرآن وترك السنة ويقال لمثل هؤلاء ضللتم إذن ولم تهتدوا لأنكم تركتم التمسك بها وتركها عنوان الضلال تركت فيكم ما ان تمسكتم به لم تضلوا بعدي فمن لم يتمسك بها فقد ضل اذا ولم يكن من المهتدين وهؤلاء هم من يسمون باهل الحضارات او العلمنه او الليبراليين او اللادينيين او او الدنيويون أو هكذا مما يسمى بالأسماء في وصف هؤلاء من العصرانيين وغيرهم الصنف الرابع من قالوا نأخذ بالكتاب والصنة ولكن بفهم الواقع وعصرنا فلووا اعناق النصوص بغير مرادها الشرعي فعبثوا بالايات فقالوا لا بد من قراءه جديده تنويريه لا بد من قراءه جديده للقران وقراءة جديدة جديده للسنه فذلك الفهم القديم قديم ولا بد من بيان ذلك بفهم جديد فعوده الى التراث ونخله وهذه فئه ضاله مضله هذه الفئه فئه ضاله فهم لا يريد بذلك الرجوع لما كان عليه الصحابه ومن تبعهم باحسان الصنف الخامس وهم أهل الحق الذين لزموا الصواب فقالوا نأخذ بالكتاب والسنة على ما كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وما عليه العشرة وما عليه التابعين ومن تبعهم بإحسان وهكذا فقالوا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح هل هناك دليل على هذا أن يكون على ما عليه الصحابة في ذلك نعم هناك دليل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 الميمنه هنا في المؤخره نعم عند الساريه نعم قم اذكر الثلاث في هذه الايه الكتاب والسنه والصحابه مشاقق الرسول نعم هنا السنه الهدى هو القرآن هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رز أليم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمستقيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم هو هدى هو كتاب هداية نعم من المؤمنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذين لو اتبعنا غير هديهم ضللنا ها من هم الصحابة رضي الله عنهم إذن نحن ملزمون بذلك لأن الله أمرنا لأن الله أمرنا بذلك أحسن تفضل إذن هذه هي الطائفة الاخير هو الصنف الاخير الذين اخذوا بالكتاب ولو تاملتم الضلال فهذا هو من اعظم اسباب الوقوع في الضلال من اعظم اسباب الوقوع في الضلال بهذه لسه عندك هذه النسخه يكفيك هذا نعم كم صنف ذكرنا كم صنف خمسه اصناف بيان العلم ما هو العلم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرهان ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان العلم قال الله قال الرسول قال الصحابة هم أولي هذا العلم العلم آية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح او أثر معتمد هذا هو العلم او اجماع معتبر او قياس صحيح هذا هو العلم وذلك فيما يتعلق في جناب الشريعه واما الامور الاخرى فاهلها يوصفون علم الهندسه علم الصناعة والحدادة علم التعدين سائر العلوم الأخرى من الطب وغيره لا تأخذ منزلة العلم الشرعي وكلها علوم قاصرة بحاجة إلى العلم الشرعي كم وجدت عباقرة في هذه العلوم يجهلون العقيدة بل لا يعرفون أحكام الطهارة والصلاة وقد بلغوا من العلم في تلك الأمور أعلى درجاته ولكن جاهل في حق ربه جاهل في عباداته ومع ذلك تجد قد ركبه من الغرور والزهو بنفسه الشيء الكثير وهو جاهل في شرع الله فالعلم المقصود به هو علم الشريعة وإذا أطلق العلم هو كذلك والعلماء أي حملته والفقه والفهم والفقهاء هم الذين وفقوا للفهم الصحيح من هم العلماء هل هم الذين لهم لباس معين؟ فإذا لبسوه أصبحوا علماء يأتي العرابي ويقول أين محمد؟ أين محمد؟ ليس له لباس مميز هل هم الذين يحملون الشهادات الجامعية؟ ما هي شهادة أهل العلم المتقدمين بل ممن لهم الريادة في زماننا كبن باز وبن براهيم وبن سعدي وغيرهم من أهل العلم والألباني رحمة الله على من مات منهم وبارك الله في الأحياء إذن ما هو العلم هل العالم هو صاحب الخطبه الرنانه هل العالم هو الذي يتكلم هل العالم هو الذي يؤلف ويكتب من هم العلماء وما هي صفاتهم وما هي العلامات البارزه التي تكشف لنا بيان حال العالم العلماء هم الذين تعلموا العلم وعملوا به ودعوا إليه وصبروا على ذلك تعلموا العلم من العلماء ذكر الدارمي في مقدمته عن سلمان الفارسي قال لا يزال الناس بخير ما اخذ الاخر عن الاول فاذا هلك الاول قبل ان ياخذ الاخر هلك الناس إذن هذا التلقي فهذا طالب العلم قد تلقى عن العلماء وهذه هي البداية أن يكون هذا ممن تلقى على العلماء الذين شهد لهم بالفضل والعلم فهو قد تلقى على أيديهم وله في ذلك نسب من ليس له نسب في الوالدين مقطوع النسب، ومن ليس له نسب في العلم مقطوع النسب، فلا بد أن يكون له نسب في العلم، فقد تلقى العلم على العلماء وعرف بذلك، فمن لم يعرف عنه ذلك فهذه مذمه ومنقصه وثلبه فيه تعلم عند العلماء ومر على ذلك زمن يعرفونه بالتلقي وان بولينا بمن يخرجون هكذا فجاه بين الناس واذا فلان عالم من هذا فلذلك تكثر الاسئله عن المجاهيل من هذا ولربما طارت له مطويه في الافاق او خطبه او شريط او مذكره او رساله او كتيب او غير ذلك فاذا به قد بلغ امره في الافاق فاذا بهذا النكره الذي لا يعرف بالامس يسال عن جبال السنه الذين بلغ أمرهم وصيتهم الآفاق وشهد لهم أهل العلم بالعلم فيسأل النكره عن المعروف أيضا من صفات هؤلاء أنهم أهل عناية بالعقيدة والتوحيد وأهل تحذير من الشرك أهل عناية بالسنة وتحذير من البدع أهل عناية بالاجتماع وتحديد من الفرقة الاختلاف أهل عناية بحقوق ولاة الأمور وليسوا على أفكار الخوارج أهل عناية ببث الطاعات والأحكام الشرعية في الناس وليس الرخص والتهاون والتلاعب في الدين أهل إنكار للمنكرات والمخالفات والمعاصي وهكذا هذه من بعض صفات العلماء فإذا وجدت العالم الذي ينسب له العلم ولا يعتني بالتوحيد والسنه فهذا ليس بعالم هذا من دعاه الفتن فاذا لم يكن في مقدم اهتمامه ما اعتنت به الرسل فهذا عنوان الانحراف نؤكد على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح وهذا هو الذي يتراجع الناس إليه ويرجعون إليه فيرجع الناس إلى ذلك والحمد لله عندكم كوكبه من أهل العلم في العالم الإسلامي كله أجمع في كل بلاد معروف فيها من هو على هذا الطريق فيرجع الناس إلى هؤلاء فيستنيرون بتوجيهاتهم على خط السلف العلماء يعلمون الناس التوحيد والصنّة ويحذرون من الشرك والبدعة. فإذا وجدت رجل ينسب إلى العلم وهو يدعو إلى البدع والمخالفات أو السكوت عنها. أو التجاوز فيها فاعلم أن هذا الرجل مفتون فلا يكن لك إمام فإنه من المخالفين ومن الذين سمى الله فاحذروهم العلماء مصابيح الدجا أدلاء للخلق هم كالنجوم يهتدي بها الساري هم كالنجوم رجوم على اهل البدع والباطل هم كالنجوم زينه لهذه الارض خيرها هم العلماء الذين بفقدهم يكون الشر والاختلاف والتفرق فيتولى الناس جهال فيضلون ويضلون فقدهم يظهروا خلل في الناس العلماء هم النصحه لا العلماء اهل بيان للحق و للخلق بالتي هي احسن للتي هي اقوم فاعرفوا لهم حقهم و لهم قدرهم فكم من ضال قد جعل الله هدايته على ايديهم كم كانوا سببا لحفظ الناس بعد توفيق الله من كثير من الأمور ولذلك توجهت لهم سهام حاقدة مسمومة بالاتهام والثلج والغمز والهمز واللمز والتنقص وقالت السوق فتارة يصفونهم بعلماء الحيض والنفاش كما قيل قديما ما علم فلان وفلان إلا دم في خرقة لأن المرأة تسأل عن ذلك سبحان الله النساء يجهلن ما يخرجن منهن والرجال لا يخرج منهم ذلك ولكن من الله عليم بالعلم في ذلك وقال الله تبارك وتعالى يسالونك يسالونك عن المحيط وتارة تنقصوهم بانهم جبناء وما علموا انهم حكماء اتهموهم بالجهل بالواقع وما علموا أن هذا العلم لا يزيد العالم به قدرا ولا ينقص الجاهل به قدرا لأنه قائم على قيل وقال وصحف مجلات ولكن انزلي واقع في أي مكان فليس لك إلا أهل العلم هم الذين يحلونها فتعرض عليهم الوقائع فيعرضونها على الكتاب والسنة ولكن من أعيتهم الآثار والسنن طعنوا في حملتها وتنقصوهم فتجد الطعن في العلماء ومن لم يعرف قيمة العلم لا يعرف قيمة أهله فأرادوا التنقص لهم ليمتدحوا من له معرفة يقيل وقال التي ذمها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ما يدعونه بعلم السياسة وهم وأيم الله أجهل الناس بالسياسة فدائما يركبون كبعض الدواب ودائما يمتطون وتقضى بهم المآرب وهم يشعرون حمقا وأما أهل العلم يعرفونها إذا أقبلت فيحذرون الناس من الفتن وغيرهم يستشرفها ويخوض فيها وإذا أدبرت كل قال هذه فتنة ولكنهم حذروا منها لما أم أقبلت تنقصوهم أنهم يترفعون عن الناس وفي بروج عاجية ولا يخالطون الناس وما أعظم الفرية ألا يصلون الجمع والجماعة إذن أين يصلون بل يخالطون الناس ويختلط بهم الناس ولكن هذه أساليب من أراد أن يصرف الناس عن هؤلاء وهكذا قائمة حاقدة فياتي من يقول أن الأيام أثبتت أن ليس للأمة من ترجع إليه لأنه يريد أن يرجع إليه هو فلما رجعوا إليه وامثاله وجدنا هذه البلابل والقلاقل ولما أن كانت الأمة ترجع إلى علمائها وجدنا الهدوء والسكينة والاستقامة والالتزام، ولكن هذا هو ديدن دعاه الفتن وقالت السوء وما أكثر ما يثربون العلماء ويطعنون فيهم وما ذلك إلا لهذا وإن المتأمل اليوم في كثير من من أراد أن يصرف الناشئة والمجتمع عن العلماء فإذا بهم يجمعونهم في غير المساجد ويعتنون أن يجمعوهم في غير المساجد على اللهو واللعب والعبث والكلام والفلسفة فقد سمعنا من يقول القبعات الست والبرمجة العصبية واكتشف ذاتك وأيقظوا العملاق وحرك الساكن وهكذا ويظنون أن هؤلاء أتوا بشيء جديد والله ما هذا إلا علم أهل الكلام فلا آية ولا حديث وهكذا لما أن أعيتهم الآثار والسنن أرادوا أن يجمعوا الناس على غير ذلك بل إن العجب العجاب أن يتنافسوا على هذا وأن يعدوه من العلم بل يبرزون أنفسهم المدرب العالمي في البرمجة العصبية ما هذا ولكن صدق الشيخ أن الباطل امتدحوا وأن صاحب الحق قال هذا ما عنده إلا قال الله قال رسول الله وهل تريد غير ذلك؟ ماذا قال علماء النفس؟ ماذا قال علماء الإدارة؟ ماذا قال علماء الاجتماع؟ ثم يأتي فإذا أتى بالأسماء الكفار من اليهود والنصارى وعبدة الأوثان والبقر فهذا هو العالم فتركوا اسم الشرع فأسموه بالمثقف وأسموه بالمفكر وأسموه بالمنظر صاحب الطرح التنويري وصاحب الثقافة المفكر الإسلامي فوالله ما هذه إلا قائمة من السباع والشتائم التي يراها قائمة من المدح لهم ديننا دين اتباع لا دين فكر وابتداء فنجعل الدين تحت الأفكار بل الأفكار تحت التوجيهات الشرعية. قال الله قال رسول الله فاعرفوا يا رعاكم الله حال هؤلاء الذين يريدون ان يصرفوا الناس عن هذا فلذلك لا يريدون ان يرجع الناس الى العلماء ولو تاملتم الخمسة التي ذكرنا لكم في الاجتماع فاعود لها قليل خذ كتبك الاخير فالعقيده الواحده تجد هؤلاء لا يهتمون بها انا قلت وحده العقيده فبعض الاخوه اشكى العلم طيب العقيده الواحده فتجدهم قد اختلفوا في ربهم فلو راينا الى اكبر الفرق الموجوده الان ممن تسمى بالجماعات الإسلامية ونظرنا إلى مؤسسيها فالهندية جشدية سهرة وردية قادرية بنديه إمامها ومبتدعها ومخترعها صاحب ملازم اهل القبور والكشف ومشهور هذا ومستفيض وهم يذكرون هذا والمصريه حصافيه اشعريه مفوضه فهؤلاء هم مؤسسوها فاي عنايه في العقيده عندهم وأي خير سياتي في من بعدهم وهم على الاثار والخط يسيرون لمن قد اخترعوا لهم هذه الامور في المتابعة فاتباعهم لهؤلاء المؤسسين لا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في كل شيء هم ياتونه إنما ينظروا إلى ماذا قال فلان وفلان وعا وعلى هاكا قس في كل من تفرع عنهم وإن كانت الهندية محافظة على نفسها بخلاف المصرية فقد انشطرت إلى فرق كثيرة كلها من حيث الأصل تقدر الأول المؤسس ولكن لا ترفع للعقيدة شعري ثم إن الهندية صوفية ومنحاها معروف وفي الأحكام حنفية متشددة غلاء ولو قلت له قال رسول الله قال, قال, قال الإمام الأعظم أبو حنيفة ولشك أن له منزلة ولكن ليست مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا تأتي لمسألة الجماعة جعلوا لهم جماعة دون جماعة المسلمين فأين وحدة الجماعة فمن معهم معهم ومن ليس معهم ليس من جماعة المسلمين بدليل الكل منهم يريد ان يدعو الى جماعته لانه لا يرى هؤلاء على ذلك ولربما مارست الهندية شيئا من التكفير المبطل بدليل أنهم إذا أتوا في بلاد الإسلام قالوا هذا فتح عظيم فقد خرج معنا كذا وكذا فيتعاملون مع دعوتهم كأنهم في فتح وجهاد ويجعلون ذلك كأن دخول هؤلاء في الإسلام فجعلوها رمز من يأتي فيه فقد فتح الله عليه فدخل اين كان في ماذا وكذلك غيرهم بل كل منهم يرى أنه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وهم قد خرجوا عن ذلك لأنهم خالفوا في ذلك فأين فهم العلم والعلماء؟ عندهم مع هذا التشرذم الامره فكل منهم عنده أمير وجعلوا له الإمارة وجعلوا له البيعة وجعلوا له السمع والطاعة وأما في المرجع فلا يرجعون للكتاب والسنة إنما كل منهم يرجع إلى مرجعه فهؤلاء إلى ما يسمونها بالشورى وأولئك إلى ما يسمونها بالمجلس للتنظيم فقد خالفوا في الخمس انتبهتم ولذلك تجد لهؤلاء مراجع إذا افتى أهل العلم أتوا فناقضوا فتوى أهل العلم ينظرون ما مدى اثرهم على الناس ويتعمدون المخالفه ومر بالامه أمور افتى فيها جمع من اهل العلم وخالف هؤلاء الشواذ وهكذا اذا من لم يعرف العلم والعلماء قد يقتر بمن يتصف بصفاتهم وهكذا فانتبهوا بارك الله فيكم في مساله ان الرجوع الى اهل العلم لا لذواتهم انما لما يحملون من كتاب وسنه فلا نرى العصمه في علمائنا والناس في العلماء على طوائف طائفة قد غلت فكل ما قال العلماء لا مجال للكلام فيه طائفه في المقابل تركت هؤلاء فلا يرونهم علماء وتنقصوهم فالاولى فيها شبه من الرافضه والثانية فيها شبه من الخوارج فالخوارج قد تركوا الصحابه من يحضره في ذلك دليل اصحاب الحلق ماذا قال لهم ابن مسعود لما انكر عليهم الذكر فقال ما اسرع هلكتكم يا امه محمد والله لعنتم على مله اهدى من مله رسول الله صلى الله عليه وسلم او لانتم مفتتحوا بعض ضلاله ثم قال هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تنكسر بعد وهذه ثيابه لم تبلى وهؤلاء صحابته متوافرون فدل على أن تلك الحلق ليس فيها أحد من الصحابة وأنهم لم يرجعوا لأحد من الصحابة في سؤالهم عن هذا الفعل وأن الأمر انظروا مفتتحوا بعض ضلالة قوله مفتتحوا وهنا أنكر عليهم الوصف ولا الأصل أبو موسى لشعي لما رأىه ماذا قال قال أنا إني رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إلا إلا خيرا فالأمر الخير اللي هو من حيث الأصل في الاجتماع الذكر ما اجتمع في بيت من بيوت الله لكن من حيث الوصف لا على خلاف الهدي فالأمر كان افتتاح باب لكن في النهاية يقول الراوي فرأينا عامة أصحاب الحلق من الذين طاعنونا يوم النهروان فلذلك يقول اهل العلم اعلم أن البدعه وإن كانت صغيرة فإنما تقود إلى السيف وقالوا عبارة أخرى أن أهل البدع يختلفون ولكن يتفقون على السيف كلهم يرون الخروج وأول الخروج أن كل جعل له جماعة مستقلة وإمام مستقل وبيعة مستقلة وهذا لون من ألوان الخروج واضح فكلهم فيهم وصف من الخوارج قال بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم ذكرنا ذلك ثم ذكر الآيات الوائدة في سورة البقرة أي في وصف من إسرائيل وماذا يجب أن يكون من علم وماذا غيروا وماذا بدلوا وماذا كذا ففيه من الناس من وقع في شبه من علماء اليهود وهناك أو وقعوا في شبه من علماء النصارى فمنهم من عبد الله بغير علم ومنهم من علم ولم يعمل وهكذا قال ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة من هذا الكلام الكثير البين الواضح للعام البريد ثم صار هذا أغرب الأشياء أغرب الأشياء على الناس لأنهم لم يميزوا بين العام العالم ومن تشبه بأهل العلم فكم من ضلال جهال ضلوا وأضلوا وصار العلم والذقه هو البدع والضلالات فتجد داعية من دعاه الضلال والبدع ومع ذلك يقال هذا مفتي وهذا عالم وهو من دعاه البدع وخيار ما عندهم نفس الحق بالباطل قال فلان وقال فلان وقال فلان وقال فلان فيحتار الناس ويعرفون ماذا يلتزمون ولكن قل قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا علي يسعك هذا قال الله قال رسوله قال الصحابة هذا العلم ما لم يكن ذلك اليوم دين لا يكون اليوم دين بل الدين هو ذلك الدين فتناقلها الناس كونك جاهد تعلم فصار الذي لا يتفضى بالعلم إلا زنديق ومجنون لماذا؟ كيف تريد أن تجمع الناس عن الكتاب والسنة؟ والله إذا لم يجتمعوا فماذا يكون؟ يكون ضلال حراف فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تظلوا يعني إن لم نتمسك به فماذا؟ ولينا اذن ولم نكن من المهتدين اذن العصمه في الكتاب والسنه وسياتي بيان في الاصل السادس ان الكتاب والسنه صرفوا الناس عنها من المعامله معها مباشره الى غيرها وصار من انكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم يحذرون من العلماء ويحذرون من طريقه اهل العلم وما عليه السلف الصالح وربما تاتي من يقول لك اترك هؤلاء اتركها عليك بفلان فلان عنده اسلوب تربوي هؤلاء العلماء كلامهم ما, ما, ما تفهم كلام قوي قوي ما تفهم انظر قطاع الطريق فياتون الصغير الغر الذي لا يعي ولا يعلم فيقطعون في عليه الطريق هذا كلام قوي ما يفهم كلام العلماء اي الناس ما الله ما يقول لقال الله قال رسول الله هذه خاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم من في زمانه ويخاطب كل أهل زمان بذلك وما ايسر وما أسهل من القرآن والسنة سهلة واضحة وما اشكل عليك فيها انظر ما قاله الصحابة هل يخبئ فهمها خمسة عشر قرن حتى يأتينا قراءة جديدة للشرع وهناك من يريد أن يدون تدوين جديد للشرع وأحكامه وفهم جديد العالم هو صاحب العناية بكتاب الله صاحب العناية بالتفسير صاحب العناية بالحديث صاحب العناية بصحيحه من ضعيفة صاحب العناية بأقوال الصحابة وفهم الاثار صاحب العناية بما به الاجتماع للاختلاف يراعي مقاصد الشريعة صاحب اهتمام بما فيه الفه ورحمه ذاب عن حمى الشريعه لا يخاف الله لومه لائم هذا هو العالم ففي الحديث يعتني به اشد العنايه في صحيحه دون ضعيفه ويهتم بذلك ومع ذلك نجد هذه الهجمة الشرسة على علماء السنة سواء من المتأخرين أو قبلهم أو من المتقدمين فكم تكلموا على علماء السنة وكم ثلبوا فأول من طعن الخوالد. طعنوا في من؟ في رسول الله صلى الله عليه وسلم طعنوا في الصحابة ومن بعدهم كذلك طعن ثم أتى الروافض فطعنوا ثم المرجئة ثم المعتزلة وهكذا سائر الفرق إلى فرق هذا العصر وما من فرقه خرجت ورجعت ما من فرقه خرجت ورجعت ربما يرجع البعض دون البعض فانتبهوا واعرفوا العلم وأهله والفقه وأهله أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وبهذا الأصل الرابع ينتهي درس هذا اليوم وقد تناولنا فيه هذا الأصل وهو رجوع الناس إلى من يستفيدون منه فالكتاب والسنة لا تنطق بنفسها إنما علماء يحملونها ثم يبثونها في الناس بالتي هي أحسن بالتي هي أقوى انه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم على محمد عندكم شيء؟ أجل لم تكمل أقسام الناس في العلماء ما ذكرنا ثلاثة أصناع؟ ها نعم القسم الثالث من يعرف العلماء قدرهم وينزلهم منزلتهم ولا يتبعهم في أخطائهم مع بقاء حقهم وكرامتهم يعرف لهم فضلهم وقدرهم ولا يتبعهم في خطأهم فأهل العلم بشر يصيبون ويخطئون ولكن فرق بين من هو على أصول أهل السنة ومن هو من أهل البدع فاهل البدع لا كرامة لهم ولكن علماء السنة أهل السنة لهم قدرهم ولا يتبعون في أخطائهم فربما وقعوا في خطأ وعولت ربما يكون هذا الخطأ في العقيدة كما حصل من ابن خزيمة ومع ذلك رد عليها أهل العلم وهو ابن خزيمة وغير كثير من الأمثلة ربما أهل العلم يرد بعضهم على بعض في المسائل الأحكام وغير ذلك ربما يقول بعض العلماء بمقالة خاطئة فاقوال الرجال لا يحتج بها أقوال العلماء لا يحتج بها إنما يحتج لها أقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها الجم نبدا عن الاصل الثالث وش تقصد بالاصل الثالث وين الخط السائل هذا وين إذن اذا غاب السائل غاب الجواب هنا سائل، السؤال الاول ما, ف... ما عرفت أقرأ، السؤال الثاني اجبنا عليه في أخطاء العلماء، نجد التوضيح بين العلم والهداية، يعني الفرق بين العلم والهداية؟ العلم بالتعلم، العلم بالتعلم، ما يأتي في وضاة تنام ثم تصبح وإذا بك عالم هذا ما يكون، هذا تجده عند الدعوه الهنديه التبليغ تروح معهم يلا قم بين عالم يفتح الله عليك يفتح الله عليك العلم التعلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يتعلم لا يستطيع ان يتكلم تعلم ثم تكلم اما ان تتكلم قبل ان تعلم هذا ضلال لا بد ان تعلم ثم تكلم فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل فقول وعمل قبل علم ضلت وأما الهدايه هي نوعين هداية الدلالة والإرشاد وهذا من دور العلماء وعلى رأسهم الأنبياء ومقدمهم محمد صلى الله عليه وسلم فقد قال الله فيه وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم وهناك الهداية القلبية التوفيقية وهي أن يشرح الله صدر العبد قلبه أن يمتتل الطاعة وينتهي عن المعصيه وان يرغب معرفه العلم للعمل والتعبد والاعتقاد ما هو المنهج الصحيح لمعرفه العلماء نعيد الدرس كله وين اللي من فلسطين في كلية الدعوة وصول الدين جامعة القدس أينهم تعال سرعة خذوا ما ليس عندكم ولا يكون مكرر <تصفيق> كيف نعرف العلماء حقهم وقدرهم فانه مهما فعلنا نحن مقصرون نعم ذب عن اعراضهم نشوف الناس ما عندهم الخير وما محاسنهم بلغ العلم الذي تعلمت عن طريقهم الى الناس حقوق العلماء كثيره الميزان في معرفه علماء الحق من علماء الباطل ان علماء الحق يدعون الى الحق لا اللي اخذ من هذا ياخذ ثاني الاثنين ان علماء الحق يدعون الى الحق وليس بعد الحق إلا الضلال راجب الناس تجاه ولي الأمر من البيعة والنصح لهم والنصره لهم إلى آخره حتى نضبطها راجع درس الأمس الذين يقولون الصحابة رجال نحن رجال فلا نتبعهم ونخالفهم نعم هم رجال وانتم رجال ولكن ليس الرجال سواء اولئك رجال صحبوا محمد صلى الله عليه وسلم وامرنا محمد صلى الله عليه وسلم ان نقتدي بهم فقالوا سنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي واما انت فمن امرنا بالاقتداء بك يدعم والمصلحه المرسله وراجع اصول الفقه هل من ترغيب الشباب في طلب العلم على كل الحمد لله كلكم جي تركت النوم وتركته ان شاء الله هذه جيتكم رغبه في طلب العلم فمثلكم يعني ما شاء الله تبارك الله ولا زكيكم على الله من الحرص ما يأتي فدروس الفجر لا ياتي لها في الغالب الا حديث على التحصيل عشان يثبتكم ويشكم وييلزقنا وياكم الاخلاص والعلم يا طلاب العلم يبي له صبر يبي له صبر يبي له صدق يبي له عمل بما تعلمت تعليم للناس بما علمت لطفه ورحمة ومحبة بينكم وتواصل وتواصي والعنايه بالكتب والعنايه بالفائده من اهل العلم وهكذا ولا تتكبر فاذا علمت وحفظت انك بلغت منزله لست في حاجه ان تسمع من غيرك فطالب العلم لا يزال يتزود فأذكر مره رحمه الله عليه شيخنا الشيخ بن باز سئل في مساله الحج قال السائل ياتنا غدا ليراجع المساله راجعها ثم اجاب قال ما انا الا طالب علم قد تفوتنا المساله فانا فنعيد السائل الاجابه عليها الانسان مهما بلغت منزلته طلب العلم صفه الشاب الصغير والشيخ الكبير فإن وقى في نفسه يوم أنه قد اكتفى عن تعلم العلم فهذا أول بداية العطب من صاحب هذا السؤال؟ الحث على طلب العلم هكذا من هون نتى كتب تعال ها ما فيها شيء جزاء الله خير النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يقول أين السائل عن كذا فيقول الرجل نعم أنا يا رسول الله ما في شيء طيب راحت عليك لماذا نعتبر مسألة الولاء والبراء من مسائل العقيدة؟ أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان الولاء والبراء إذا الولاء والبراء كيف نجعلها في العقيدة؟ هذه مشكلة هذا سؤال قريب جداً أراجعها كيف نجمع بين حديث لو أنفق احدهم مثل احد ذهبا ما بلغ أمد أحدهم ونصفه العام والحديث في العام فيه أجل خمسين أي أجل فقط في هذه الميزة ميزة الصبر مع زمن الفتن وأنهم عندهم من يناصرهم كيف نرد على من يقول أن القرآن والسنة غير صالحة لزماننا بصالحة لزمانهم؟ هذا ذكرنا ردنا عليها ولا لا ما ردنا عليها مسألة من يقول القرآن والسنة هي صالحة لكل زمان وما كان أهمية العمل طلب العلم أفضل نوافل العبادة ومع ذلك نجدهم عباد كيف نجمع بين ذلك العمل؟ أنواع فطلب العلم مما يعين على العمل كيف تعمل وأنت لم تعلم كيف تعمل وأنت لم تعلم فاعلم انه لا إله إلا الله فلذلك بواب البخاري باب العلم قبل القول والعمل. وصل الشيخ أمره في المؤخره اريد هذا الكتاب هذا بالمؤخر هذا الذب لاحمد عن مسند الامام احمد والرد على من طعن في صحه نسبته اليه وزعم ان القطيع زاد فيه احاديث كثيره موضوعه حتى صار ضعيفا وتحقيق انه لا زوايد القطيع فيه او عليه تاليف الشيخ محمد ناصر الدين الالباني بطلب من سماحه الشيخ عبد العزيز هكذا اهل العلم يذب بعضهم عن بعض ولو كان بينهم ألف سنه هذه هي الرحم التي يتواصلون بها وعليها الكتاب والسلح فهذا هدية في المقدمة أخذوا والذين صلوا في المسجد النبوي يدركهم شيئا من هذا خلال هذه الأيام لم أخذ ولا مجلد واحد تعال خذ هذا المجلد الذي قال لم أخذ ولا مجلد واحد هو أنت خذ اثنين، ليس بواحد، هذا اللي تحته، وخذ هذا بعد معه. طيب، هل يمكن أن نضيف تقسيمات العبادة؟ هذا أشوفه، إن شاء الله ممكن جوابه. كتاب رياض الصالحين، من اللي يريد كتاب الصالحين؟ كتاب تعال، خذ كتاب رياض الصالحين. تعال، أنت اللي كاتب، أريد كتاب رياض الصالحين؟ من اللي كتب اريد كتاب رياضه الصالحين لا خذ هذا سؤالك وكتابك هذا كتاب رياضه الصالحين ما السبب في كون جواعه الاخوان يعرفون بالتساهل والتميع في جوانب الدين من العقيده وغيرها ولكنهم في مساله الحاكميه يشددون تشديدا عجيبه فما, فيها فما السر في هذا لانهم يريدون ان يحكموا بالاسلام الذي هم يريدون بدليل انهم لم يحكموا شرع الله في المؤخرة في المؤخره أجعل الكتاب في المؤخرة لم يقيموا شرع الله في مسألة الأسماء والصفات أين التحاكم في الأسماء والصفات ها لماذا لم يحاكموا إمامهم في الأسماء والصفات وهم أشعرية مفوضة السلام عليكم ما انت ما انت شاهدتني شاهدتني شاهدتني ما شاهدتني شاهدتني شاهدتني بعد شاهدتني انت شاهدتني شاهدتني شاهدتني شاهدتني شاهدتني شاهدتني شاهدتني شاهدتني صريح. تريد هذا يعني انتهى. تريد آخر. تعال خذ هذا. وخذ هذا. واحد. تعال خذ اثنين اثنين مجلدين. الشيخ عمرو صلى اللهم الله عليه انا لم اخذ كتاب واستحي ان اقوم ماذا اصنع تعال بخفيه وخذ بخفيه واحتج هذا وابدا ان ما على لو احتج هؤلاء الذين يدعون بعلماء يدعون بعلماء الواقع على العلماء المعتبر بقولهم بقول ابن مسعود أن الخلاف شر فماذا نرد عليهم؟ ما فهمت كلامه؟ ما فهمت ماذا يعني ممكن يفهمنا؟ ما فهمت؟ فهمتم شيء من هذا؟ بالأسئلة كده. أكره. أكره. كيف تكون المحبة والمودة والتراحم بين طلاب العلم تكون بالمودة والتراحم المودة والتراحم أن يود له الخير وأن يرحمه وأن يكون مشفقا به وأن لا يكون بينهم حده في النقاش فالغرض للجميع معرفة الحق فلست بحاجه ان تجلب مع الحق رفع الصوت وكثره اشاره اليد وربما تقابضت الجيوب وربما تضاربوا وربما أفعل. انت تعرض السنه وامشي لا تجادل اعرض السنه وامشي اشوف اللي رتبتها جبت بالصفة صف جبلي منه رفض على <تصفيق> قال ما هي شروط العالم ومستهد هنا سيأتي بيان ذلك في الأصل الذي بعده. لو, لو أخذنا العلوم والدنيا مثل إدارة وغيرها كوسيلة لتنظيم الحياة ما في باس النبي سلم قال أنتم أدرى بشؤون دنياكم أنتم أدرى بشؤون دنياكم وما يمنع لدي جماعة ليس معنا هذا لكن لا تزال علوم يعني ما نأتي ونقول وقد قال الله تبارك وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم وشهد لهذا العلم أي علم العلم قال الله قال رسول الله ما هو العلم الذي شهد لقال الله قال رسول الله العلم قال الله قال رسول الله فالامر المزكى ليس في حاجه الى امر غير مزكى ما رد على من يقول بان الدعاء لولاة الامور على المنابر من البدع جزاكم الله خير نقول ما قاله البربهاري في شرح السنه قال ومن علامه السني ان يدعو لولاة الامر ومن علامه البدعي عدم الدعاء واما وقت الجمعه فهو محل اجابه محل اجابه مضان الاجابه فلا شك انه بالدعاء له خير عظيم وهذه سنه عمر بن عبد العزيز وقيل انه الخامس ما هو الموقف الصحيح من أهل البدع وكيف نعاملهم صاحب هذا السؤال يأتيني غدا اعطيه كتاب موقف على السنة والجماعة من أهل البدع للشيخ إبراهيم رحيلي مجلدين أساس يعرف لانه يبي له كلام طويل صاحب هذا السؤال غدا له كتاب رحيلي مجلدين أن أنسلس هل من نصيحة لطلاب العلم الذين يحفظون المتون وحديث النبوية ولا يعتنون بالعمل بها سيعملون العلم العلم سيعملون من تعلم سيعمل باذن الله نسال شاء الله يرزقنا وإياكم الإخلاص فيتعلم ويعمل يتعلم ويعمل إمام احمد يقول ما حفظت حديث من احاديث الله صلى الله عليه وسلم إلا وعملت به وما دونت في هذا المسند إلا وقد عملت به حتى الحجامه ذهب للحجام أن يحرصوا أن تؤكدوا أن نطلب منكم أن تؤكدوا على الطلبه هذا يحرصوا على الكمال في الإخلاص في حضور الدرس وهو ما عند الله الدار الاخره برفع الجهل عن نفسه ثم بعد ذلك نحصل على كتب فلا بأس يا اخي الكتب هذه جبناها حتى تستفيدون منها إن شاء الله ما لها علاقة في إخلاص طالب العلم بالعكس هي مما تعين على العلم وصاحب هذا الكتاب له كتاب صاحب هذا الكتاب له كتاب يتفضل يأخذ من كل شيء نسخه على حرصه ونصيحته فنقدر لهذا له الكلام وفقه الله وبارك فيه ما هي ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن كثير من يحتجون بهذا الأصل لتمريره على كل أن يأمر بالمعروف بالمعروف عالما به وان يحذر عن المنكر بالمعروف عالما به يعني يأمر بما هو عالم به بالمعروف ويحذر مما هو يعلم انه منكر بالمعروف واضح هذا طيب هل هناك توضيح بي قل القائل العلماء اقوالهم محتج لها اقول القائل اعتقد ثم ابحث عن دليل يوافق معتقدهم وهل يصح أن يقال احتجوا لها إن صحت فقط نجوا التوضيح على كل هذا التوسع في هذه الكلام الذي ذكرناه واضح الكلام واضح أنهم أقوالهم لا ليست حجة فيرد الكتاب والسنة لأن فلان بعضهم تقول قال الله قال رسول الله لكن فلان يقول كذا قل قال رسول الله تقول لي فلان أبو بكر وعمر كان لهم قول في مساله العمره في التمتع للحج ويرون في ذلك الافراد حتى لا يهجر البيت فيقول ابو عثمان ابو بن عباس يقول اقول لكم قال رسول الله تقولون قال ابو بكر قال عمر اني اخشى ان تنزل عليكم حجاره من السماء ومنهم ابو بكر وعمر شيخي ولكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تقف الاقوال هذا بحاجة إلى منظار حتى اقرا خط صغير جدا. هل يتوضيح الأصل الثالث من وصول الستة؟ نشت السؤال. من صاحب السؤال؟ طوائف الناس والعلماء العلماء ذكرناها. طائفة من العلماء ذكرنا الثالثة. لماذا؟ انما يخشى الله من عباده العلماء جزاك الله خير قد يفوتنا اشياء كثيره في الاستدلال والطرح ولكن نذكر اشارات بالجمله تساعد طالب العلم عليه من البدايه ما الفرق بين العالم والفقير الفقيه العارف ببعض الأحكام الشرعية لا شك هذا جانب فيه والعلماء قد يكون لهم معرفة بمثلا التفسير والقراءات والحديث ولا شك أن العلم أشمل من الفقه الفقه هو الفهم لم تصلنا في الخلف إلا الكتيبات الصغيرة ذلك فضل الله لم الدر المنظور خير إن شاء الله غدا نأتي لك بهذا الكتاب فضل شكرا هل يكفي العلم والعمل فقط لا الدعوه والصبر على ذلك لأن الله أمر بذلك حتى تنجو والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا يعني عليهم وعمل الصالحات عمله وتواصل بالحق هذا الدعوه وتواصل بالصبر هذا الصبر لا من هذه الاربعه